ذلك يوم الدين إياك نعبد ولياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال واستفتح وخاب كُلُّ جبار عليد من يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يَدُثْ بِهِ الرِيحُ فِي يَوْمٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يا شئ وهبكم إيا شئ وهبكم إيا شئ ويأتي بخلق لا جديد وما ذلك على الله بعزيز ودرج لله جميعا فقال الطع فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَمَّا مِنْ عَدَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَى فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا لي Fala tanulunni walumuhu amma Fala tanulunni wa انني كمرت بما اشتقت <أشرقتمون> من قبل ان الظالمين لهم عذاب اهيم الله <الضحف> الحمد لله رب العالمين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 ضئر المغرب عليهم ولا الضالين آمين قل يا No, no, يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيموا الى ربكم واسلموا له من قبل العذاب ثم لا تنصرون قبل أن يأتي لكم العذاب ضغتة وأنتم لا تشعرون أم تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن أو تقول لو أن الله هدى لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فأكون من المحسنين بلى قد جاء تكبرين ويؤمن جميع الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسهم ولتكونن من الخاسرين بل إلا فأعبدوكم من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى فإن أشركت ليحبطن عملك ولن تكون من الخاشرين بل لله نعبد فبالله نعبد وكن من الشاكرين ومن قدر الله حق وقدره والأرض جميع What's the يا الله، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا اجي ابن نبيين والشهدا اجي ابن نبيين والشهدا وقضي ليله بالحق وقضي ليله بالحق وقضي وفيت كل نفس ما عملت، كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيقل الذين كفروا. يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ و... أمواب جهنم خالدين فيها فبئسمته المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زبرا حتى إلى وقال لهم خزمتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا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 الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، فأورث الأرض تجمع من الجن。 من الجنة حيث نشار فانع ماجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أمنت عليهم. غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين فَالْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِ وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكوان وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنبل الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة وتلك الجنة وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي غُرِفْتُمُوهَا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي غُرِفْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إن مجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفترن عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكنك ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن ونادوا يا مالك يقضي علينا رب قال إنكم ماكفون لقد جئناكم بالحق ولكن ما أكثركم الحق كارهون وامرا فاننا مبرمون ابي يحسبون ان لا نسمع سرهم ولا جوارهم يحسبون ان لا نسمع سرهم أَمْ يَحْسَبُونَ لَا أَسْبَعُوا سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ